وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وجعلنا من يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الدرس الماضي كان حول المطلض الأثمى لكل إنسان بينت لكم في الدرس الماضي أن كل إنسان على وجه الأرض يبتغي السلامة والسعادة من أين يأتي الشقاء إذن من الخطأ في تصور الطريق المؤدي إلى السعادة إذن المؤمن يبتغي كغيره السعادة لكنه أصاب الهدف أصاب الطريق الصحيح إليها فسعد في الدنيا والآخرة وبينت لكم أيضاً أن الإنسان حينما يتلقى من العالم الخارجي هذه الصور الصور الحسية الصور البصرية، السمعية، الشمية، الذوقية الصور اللمسية وحينما يتلقى من عالمه الداخلي المشاعر الإحتاس بالخوف، بالغضب بال رجاء بالحزن بالانقباض بالانشراح هذه الصور الخارجية والداخلية أو هذه الصور الحسية والشعورية تجتمع في مكان هو المصورة أو مركز الإدراك مركز الإدراك يعطي نسخة من هذه الصور إلى المخيلة الإنسان حينما يبدع يحتاج إلى مواد أولية للإبداع وتعطى نسخة أخرى إلى الذاكرة ونسخة ثالثة إلى مركز البحث العلمي أو مركز التفكير والمحاكمة الإنسان بحسب مقاييسه بحاكم بوازن بقيس بيقبل بيرفض بيعترض بتحفظ هناك مركز المحاكمة أو مركز التفكير هذه الصور الكثيرة من خلال هذا المركز تصنف إلى أربعة أصناف الوهم وهو الشيء الباطل ينفيه جانبا والشك تساوت أدلة تأييده مع أدلة نقضه يوضع في مكان وقة كي يبث في أمره وغلبة الظن ما يغلب على ظنك أنه صحيح واليقين اليقين وغلبة الظن تحتلان مركزهما في العقيدة والعقيدة هي التي توجه الإرادة والإرادة توجه السلوك إذا هذا الذي يجري محاكمة صحيحة فيأخذ ما صح ويدعو ما بطل وينقل هذه المفاهيم إلى مركز العقيدة ومركز العقيدة ينقله إلى الإرادة والإرادة إلى السلوك وهكذا استقام الإنسان على أمر الله لأن عقيدته صحيحة إذا اعتقد الإنسان أن الجنة ليست بالعمل إنما بالأمل إذا اعتقد الإنسان أن الله عز وجل لم يحاسب الناس على أعمالهم إذا اعتقد الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض السزج يأخذ العصاة مهما كانت معصيتهم فيدخلهم الجنة إذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد وهو خطأ وضعه في مركز اليقين نتج عنه سلوك منحرف إذاً ترون معي كم هي خطيرة العقيدة من كانت عقيدته صحيحة صح عمله ومن كانت عقيدته فاسدة فسد عمله فالاعتقاد الصحيح هو الشيء الأول في الدين لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا لذلك حضور هذا المجلس مهم جدا الإنسان إذا صحت عقيدته صح عمله فاعدة في الدنيا والآخرة لذلك كان طلب العلم فرض عين على كل مسلم لست مخيرا، لا ينبغي أن تحضر الدرس من قدير أنك فارغ اليوم ما عندك شيء والله الدنيا شكلة ما في شيء سهرت في المسجد أولى ليس من هذا القبيل من نوع آخر لابد من حضور مجلس العلم لأنك بالعلم تعرف الله عز وجل وإذا عرفت الله سعدت به اليوم درسنا في موضوع الأحكام العقلية والأحكام العادية يعني أرجو أن تصبروا علي قليلا لأن الدرس دقيق وسوف أبسط الأمر بقدر ما استطيع الأحكام العقلية في عنا أحكام عادية يعني أنت في كل حياتك ألفت أن النار تحرق فإذا رأيت النار حكمت عليها بأنه لا بد من أن تحرق هذا الحكم استنبطته أنت من العادة من التجربة ولكن العقل له أحكام خاصة العقل مستقل بأحكامه كيف يحكم العقل؟ العلماء قالوا كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحدا من الأقسام التالية. يعني أي شيء تتصوره، أي شيء يخطر على بالك، أي قضية، أي قصة، أي حدث، أي فكرة، أي طرح، أي شيء تتصوره لا بد من أن يكون ضمن الأقسام التالية. القسم الأول. هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وإمكان عدمه فلان الفلان موجود وكان من الممكن أن يكون غير موجودة غير موجودة القسم الأول ما يقبل العقل إمكان وجوده وإمكان عدمه هذه الورود الآن موجودة ويمكن أن تكون غير موجودة هذا الكأس من الماء موجود ويمكن أن يكون غير موجود. فإذا نظرت إلى كأس الماء تقول يمكن أن يوجد والعقل يقبل أن لا يوجد لو أن الذي قدم هذا الكأس لم يقدمه أو نسي أن يقدمه ففي قسم يسمى جائز الوجود, جائز الوجود يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد الإنسان جائز الوجود هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الإنسان جائز الوجود جبل قاسيون جائز الوجود وجد ولو أن الله عز وجل وضعه في مكان آخر لم يوجد لو أن هذا الالتواء الذي صنعه الله لم يصنعه هذا الجبل لم يوجد كان دمشق أرض يعني منبسطة فكل شيء تقع عليه عينك من باب جائز الوجود لأن الله خلقه الذي خلقه خلقه وكان من الممكن ألا يخلقه جائز الوجود هو ما يقبل العقل إن كان وجوده وعدمه وإن كان عدمه وهذا القسم يسمى جائز الوجود أو ممكن الوجود عقلا لأن وجوده أو عدمه ليس واجبا ولا مستحيلا ليس واجب الوجود وليس مستحيل الوجود إنه جائز الوجود إذا أنت من هذا القسم نقول لكم دائما هناك نعمة الإيجاد يعني الله عز وجل تفضل علينا وخلقنا ولو أن مسئته لم تتعلق بخلقنا لم نخلق ولم نكن نحن في هذا المسجد من هو فلان فلان شاءت, شاءت إرادة الله عز وجل أن يوجد ولو لم تشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كان الله ولم يكن معه شيء فالذي وجد بعده بمشيئته وجد فالذي وجد وجد وهذا الذي وجد كان من الممكن أن لا يوجد فهو جائز الوجود في عنا قسم ثاني هو ما يوجب العقل عدمه يعني مستحيل أن يوجد شكل مبسط، مستحيل أن يكون هذا الحرم منيرا بهذا الضوء ومعتما في الوقت نفسه، مستحيل. إذا قلت هناك نور، فليس هناك ظلمة، وإذا قلت هناك ظلمة، ليس هناك نور، لأن النور والظلام نقيبان لا يجتمعان في مكان واحد. وفي زمان واحد وفي جهة واحدة وفي حالة واحدة. فإن اجتماع اجتماعهما مستحيل. إن وجود أحدهما ينقض وجود الآخر. فلان عالم جاهل مستحيل. العقل يرفض هذه هذا الطرح. العالم لا يكون جاهلاً والجاهل لا يكون عالماً. أما عالم بعلم جاهل بعلم هي بحث آخر. أنا أقول من جهة, واحدة من جهة واحدة، وفي وقت واحد وفي مكان واحد، وفي صفة واحدة الشيء لا يقبل نقيضه العلماء فرقوا بين الشيئين المتعاكسين والشيئين المتناقضين الشيئان المتناقضان أحدهما ينقض وجود الآخر والشيئان المتعاكسان كالأبيض والأسود ممكن الأبيض والأسود لونان متعاكسان يجتمعان فالشيئان المتعاكثان يجتمعان لكن الشيئين المتناقضين لا يجتمعان أحدهما ينقض وجود الآخر إلى الآن واضح الأمر الشيء الثاني ما يوجب العقل عدمه ولا يجيز إن كان وجوده في أي حالة من الحالات التي يتصورها الذهن وهذا القسم يسمى مستحيل الوجود عقلا والإنسان إياه لك مستحيل أخي فلان قال لك كنت والله أنا بحلب والتقيت مع صياد فلان مستحيل كان عندي مبارح تهران بالليل ما بتقبل أنت يكون إنسان بالليلة وحده في دمشق وفي حلب، تقول له البعيد. كان عندي البارحة يثهر، كيف تقول كان معك في حلب؟ العقل ضابط، يضبط الأمور، هذا مستحيل عقلاً والقسم الثالث ما يوجب العقل وجوده ولا يجيز إمكاناً عدمه في أي حالة من الحالات التي يتصورها الدهن وهذا القسم يسمى واجب الوجود عقلا فالقضية مبسطة جدا جائز الوجود مستحيل الوجود واجب الوجود واجب مستحيل جائز في أشياء واجبة الوجود في أشياء مستحيلة الوجود في أشياء جائزة الوجود الوجود طبعا هذه معلومات نظرية إليكم الأمثلة فأمثلة على جائز الوجود نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعي ولكن العقل يرى أنه كان من الممكن ألا نكون موجودين فوجودنا إذا أمر ممكن عقلا لا واجبي ممكن عقلا ومعنى ممكن يعني يجوز أن نوجد ويجوز أن لا نوجد العقل يقبل وجودنا وعدم وجودنا سيدنا علي الله ربا عنه قال عن الله عز وجل قال علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون تمتوه آخر وحدة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هذا جائز الوجود يعني انت لك دخل محدود من بيت اكله الجامع ما في الحال أما ربنا بيعرف لو عطاك مبلغ ضخم ضخم كثير ما بتعرف وين بتصير بالجوامع اللي بملافي ما بنعرف وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لذلك قال الإمام الغزالي ليس في الامكان ابداع مما كان بل إن, بل إن تفسير هذا القول ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني هذا الذي أعطاك الله عز وجل أبدع ما يكون لأنه علم ما لم يكون لو كان كيف كان يكون هذه نعمة الإيجاد النار محرقة هكذا صممها الله عز وجل ولو صممها غير محرقة لكانت فالنار محرقة هذا حكم جائز الوجود الله عز وجل هو الخالق هو الذي أعطاها هذه الصفة فلو شاء في لحظة ما أن يسلبها هذه الصفة لكان ذلك يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم أخي، في القرآن في خرافات لا، ما في خرافات لو كنت مفكر أنت الذي أعطى النار القدرة على الإحراق هو الله عز وجل الذي أعطى يسلب فكما أنه من الممكن أن تكون النار محرقة من الممكن أيضا أن تكون النار غير محرقة فصفة الحرق في النار من نوع جائز الوجود وليس من نوع واجب الوجود جائز الوجود هذا مثل تاني الأحياء التي نشاهد الذين نشاهدهم إذا ماتوا لا يعودون إلى الحياة بكل حياتنا نحن ما سمعنا إنسان بعد ما مات دفنوه سمعوا خرب بالقبر فتحوا له وطيب رجعوا لبيته تها الأمر هاي ما صارت هيك بعد ما مات يرجع من, من القبر ما سبق أنه صارت بس هاي الظاهرة من نوع جائز الوجود الذي وهبه الحياة سلبه الحياة والذي سلبه الحياة من الممكن أن يهبه الحياة مرة ثانية من هنا كانت معجزة سيدنا عيسى إحياء الموتى مؤمن شيء بسيط على الله شيء يسير جداً وهبه الحياة سلبه الحياة وهبه الحياة مرة ثانية فأن يعود الحي الميت حياً هذا شيء جائز الوجود هذه القضية تطرح على الشكل التالي: الذي وهبه الحياة سلبه إياها والذي سلبه إياها وهبه إياها اجتياز الإنسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السماء بطرسة عين أمر ممكن عقلا بحسب معفيات الأرض بدك سيارة تنقلك لحلب أو بدك طائرة والإنسان ركب مركبة سرعتها أربعين ألف كيلومتر في الساعة أسرع مركبة التي ذهب بها إلى القمر الطائرات الراقية جدا السريعة يعني بعتقد ألف ومئتين ألف وثلاثمئة كيلومتر في يمكن أسرع من الصوت أسرع من ذلك. الصواريخ أسرع. أما هذه المركبة التي ركبها الإنسان إلى القمر سرعتها أربعين ألف كيلومتر في الثانية في الساعة. لو أن هناك قدرة تنقل الإنسان إلى القمر في ثانية، لكان هذا ممكن عقلا. إذا حينما أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام. من مكة إلى البيت المقدس في لمح البصر هذا الشيء ممكن عقلا بشرط وجود قوة تنقله بهذه السرعة كيف كانوا أجدادنا يستحيل عليهم فهم أن ينتقل الإنسان من دمشق للمدينة أو لجدة ساعتين هذه القصة قبل ألف سنة مستحيلة مستحيلة فلما توافرت للإنسان طائرة تسير بشرعة عالية جداً صار شيء مقبول الآن هذا تشيلنجري اللي احترق اسم المتحدي كان يطوف حول الأرض دورات عديدة وركابه هذا الطائر أو الطائرة يرون الأرض كما ترونها على الخارطة العلم تقدم إذن لو أن الله عز وجل بقدرته نقل هذا النبي الكريم من مكة إلى بيت المقدس في لمح البصر هذا شيء جائز عقلا جائز الوجود يعني مدام هنا قدرة توفر له هذا النقل السريع إذن ممكن يعني شيء الآن يبدو لكم مستحيلا جبل بكامله لو أنه زحزح عن مكانه وارتفع فوقف في السماء هذا مستحيل؟ لا، جائع الذي هي الأرض بقبضته الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول السماوات مصريات بيمينه الذي يحمل الأرض ومن عليها قادر أن يحمل جبلاً في السماء حتى أن تقول هذا الجبل قافيون هل يعقل؟ أن يزحزح عن مكانه ويرتفع إلى قبة السماء ممكن ممكن عقلاً لأن الذي يحمل الأرض هو الله عز وجل وهو على كل شيء قدير انقلاب الجماد إلى حيوان أمر ممكن عقلاً لأنه هذه المادة يعني ش بيقودنا لموضوع في في الكيمياء المواد كلها مركبة أساسها العناصر العناصر بسيطة في عنا بالكيمياء مية وأدفية سجيحية مية وست عناصر يعني هيدروجين أكسجين الحديد النحاس القصدير ألمنيوم اليورانيوم مية وست عناصر هالعنصر جزئياته مؤلف من زرات والزرة عبارة عن نواس في حول كهارد أول مدار في كهروب واحد ثاني مدار اثنين وهكذا من مدارات فأعتقد فالفرق بين عنصر غازي وعنصر صلب كهروب واحد فإذا أردنا عز وجل أعطى البحر أمر أن كن جمادا. ربنا عز وجل عمل تعديل طفيف أضاف كهروب حول النواة فانقلب البحر جمادا شيء سهل على الله سهل كما أمر سيدنا موسى ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى على الله عز وجل شيء سهل جدا لأنه تعديل طفيف كن فيكون فأن تكون العفاة أفعى والأفعى عفاة وأن ينقلب البحر جماداً طريقاً يبثاً أمر ممكن جائز الوجود لأن الله عز وجل على كل شيء قدير معنى جائز الوجود العقل يقبل وجوده ويقبل عدم وجوده كاستنباط أخير وهكذا كل موجود سوى الله تعالى فوجوده وصفاته وكذلك انعدامه وانعدام صفاته أمر ممكن عقلا وليس شيء منه في حكم العقل بواجب في العقل ولا مستحيل ممكن الشيء وجوده وصفاته وانعدامه وانعدام صفاته يعني إذا واحد شاري بيت بالطابق 12 فرحان فيه ودافع حقه مثلا شيء مليونين ليرة وكاسيه كسفه درجة أولى وظن حاله أنه مستقر فيه هذا الحديد الصلب ثبات صفاته بيد الله عز وجل بأي لحظة الله عز وجل بأمر الحديد أن تخلى عن صفات القساوة بوعى فأنت إذا كنت ساكن ببيت الطابق 12 أو 11 أو 5 أو 6 هذا البيت قائم بالله عز وجل لكن ربنا عز وجل من أجل استقرار الحياة يعني ثبت أشياء عطل الأشياء صفات ثابتة أما هذه الصفات في أي لحظة الله عز وجل يسلب الحديث قسوته بنهار البناء يسلب الأرض استقرارها تنهدم الأبنية حتى وجود بيتك بقدرة الله واي. أخي والله حطينا سبع كياس مينته للسقف أمكان بعلم التوحيد هذا كلام في سخف لما ربنا عز وجل بيسلب الإثمنت تناسكه والحديد متانته بنهار البناء، لكن ربنا من أجل انتظام الحياة ثبت صفات الأشياء هذا التثبيت بما شئته. في أي لحظة بثلب الشيء لذلك قال علماء التوحيد الأشياء لا تفعل بذاتها إنما انما تفعل بمشيئه الله يعني هالدواء هذا الدواء فعال إذا شاء الله وليس فعالا إذا لم يشاء فشيء ظاهر انسان بياخذ دواء بسيط الثاني يستعمل الدواء نفسه لا يشفى ما القصة؟ لما الله أعطى هذه الدواء صفات التسكين أو صفات البرء سمح لهذه الصفات أن تفعل فعلها وهنا لم يسمح لذلك قال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله برأ بإذن الله الشفاء يحتاج إلى إذن من الله يعني الدواء لا يستطيع أن يشفي إلا إذا سمح الله له يعني الصفات الفعالة في الدواء هذه الصفات لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد لذلك الإنسان بالتوحيد ترتاح نفسه الأشياء كلها بيد الله الأشخاص كلهم بيد الله، الخيرون كلهم بيد الله، الشررون كلهم بيد الله. إلى أن يشاء الله. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ ولا أخاف ما أشركتم، إلا أن يشاء ربي شيئاً، وسع ربي كل شيء علماً. فكيدوني جميعاً، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا هو التوحيد الآن المستحيل عقلا كخلاف لما سبق كل شيء موجود سوى الله عز وجل وجوده وصفاته وانعدامه وانعدام صفاته أمر ممكن عقلا ليس واجبا وليس مستحيلا الآن أنثلة على المستحيل عقلا وجوده الشيء الواحد من جهة واحدة وفي مكان واحد وفي زمان واحد وفي صفة واحدة يستحيل في حكم العقل أن يكون موجودا ومعدوما في الوقت نفسه عالم جاهل مبسل مظلمة منيرة إما أن تكون مظلمة وإما أن تكون منيرة. موجود وغير موجود مستحيل الشيء الواحد من جهة واحدة وفي وقت واحد وفي مكان واحد وفي صفة واحدة يستحيل وجوده وعدم وجوده هذا مستحيل إذا اختلف الزمان ممكن موجود اليوم غائب البارحة ممكن إذا اختلف المكان ممكن موجود في دمشق غائب في حلب ممكن إذا اختلف الشخص فلان بالشام موجود وفلان بحلب حلب موجود ممكن إذا اختلفت الجهة أو اختلف المكان أو اختلف الزمان أو اختلفت الصفة ممكن يجتمع النقيضين فلان عالم بالطب جاهل بالدين ممكن عالم جاهل بالطب عالم بالدين جاهل الصفة تلفت أما بالطب وبالذات شخص واحد وبالطب وبوقت واحد وبزمان واحد وبمكان واحد عالم جاهل مستحيل هذا مثال على المستحيل عقلا وجوده العقل لا يقبل أن يكون الجزء أكبر من الكل الجزء هو لأنه واحد رأت ألف ليرة، صرف منه إجرة البيت، دفعها منه إجرة ثمن السالفة مستحيلة، كيف دفعها من الألف؟ هي مستحيلة، طبعا هي أشياء بذيه الأطفال يرفضونها. هذا المستحيل عقلا الجزء إلى كان بين بين طبعاً، الجزء لا يكون أكبر من الكل. الدجال. له عين عمياء هذه العين العمياء عمياء أما أن تكون عمياء وبصيرة في وقت واحد هذا شيء مستحيل لكن في واحد رياضي قال الأعور نصف أعمى صح والأعور نصف بصير صح كتب نصف أعمى سورة نصف بصير مخري ماذا في قاسم مشترك بينهما أسم على النصف طرع الأعماك البسيط هي مستحيلة هي أغلوطة رياضية هي. أما الأعور نصف أعمى هذه العين إما أنها عمياء أو مبصرة أما عمياء مبصرة هذا مستحيل أيضا عقلا هي في واحد شاعر فالشار أبن برد فذهب لعند خياط خاف له ثوب هو قباء يعني انزعز من الخياطة لا هو بالطويل ولا هو بالقصير فقال هذا الشاعر لهذا الخياط والله لأهجونك في بيت لا تدري أمدح هو أمزم فالخياط كان أعوى فقال هذا الشاعر خاف لي زيد قباء ليت عينيه سواء يعني ما بتعرف مدح يعني ليتهما مبصرتين مبصرتان أو ليتهما عميان خاف زيد قباء ليت عينيه سواء إذا من القواعد الفلسفية في المستحيل عقلا أنه يستحيل عقلا اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد طب هي طب لها تطبيقات مهمة جدا هلأ مثلاً بالقضاء إذا كان المتهم أثبت للقاضي أنه في وقت وقوع الجريمة كان خارج القطر مثلاً خلاص براءة مستحيل عقلاً أن يكون الإنسان في دمشق وفي باريس في وقت واحد مستحيل فإذا أثبت المتهم أنه في وقت وقوع الجريمة كان خارج القطر أنا بعرف متهم وقت التهمة كان عند موظف في بلد آخر فالمحقق اتصل بالموظف هل كان فلان عندك يوم كذا الساعة كذا قال له نعم فأطلق سراحه عقلا مستحيل عقلا يكون بآن واحد فيستحيل عقلا اجتماع نقيضين في شيء واحد وزمان واحد ومستحيل عقلا ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر من غير مرجح يعني إذا كان كاستين بالوزن نفسه والشكل نفسه واللون نفسه والصفاء نفسه تقول هي أحسن من هي. هذا مستحيل عقله مستحيل ترجح شيئين متساويين تساوياً تاماً دون سبب وفي شيء كمان مستحيل هذا مهم جدا مستحيل توقف وجود الشيء على وجود نفسه هاي دقيقة توضح بمثال كأن تقول والله لا أدخل الدار حتى آخذ منك ألف درهم ثم تقول والله لا آخذ منك ألف درهم حتى أكون داخل الدار أقصر ما بتاخد ما بتتدخل ألف ولا بتاخد ألف جواس الدار المستحيلة هي وضحها تمام لا تدخل هذه الدار إلا إذا قبضت ألف درهم ولا تقبضها إلا داخل الدار فقال هذا علقنا دخول الدار على أخذ الدراهم ثم علقنا أخذ الدراهم على كوننا في داخل الدار. فأصبحت القضية مستحيلة الحل. لا ت... صحيح لا تقسم مأثم لا تأكل كل تسبع مستحيل ها. ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء مستحيل بدي ابتل بالماء بدي اضرب بالماء مكتوف لأنه هذا الجبر والعياذ بالله عقيدة الجبر عقيدة خطرة. خلقه شقياً وقدر عليه أن يرتكب كل المعاصي، فارتكبها تنفيذاً بأمر الله فلما ارتكبها حاسبه لما ارتكبتها وأدخله النار خالداً مخلداً من يظن بالله ذلك فهو لا يعرف الله إطلاقاً ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يعني هذه المعصية لن تتركها إلا إذا شاء الله والله عز وجل لم يشاء لك أن تتركها ولماذا فعلتها؟ من هذه النوع هي تمامنا هذا شيء مستحيل عقلا لن تقلع عن المعصية إلا إذا شاء الله والله عز وجل لم يشاء أن تقلع عنها ثم تحاسب لماذا فعلتها؟ هي مستحيل عقلاً، هي ما لي زنب أنا؟ الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه ما لم يكن موجوداً لأن الإيجاد يحتاج إلى قوة موجدة ولا يمكن أن يكون موجوداً حتى يوجد نفسه فتوقف وجود الشيء المعدوم على وجود نفسه هذا مستحيل عقلاً، لأن هذا الكون العظيم كيف أخي أوجد نفسه قبله في عدم كان؟ العدم شيء سلبي كيف أوجد نفسه؟ إنه كان موجود سابقاً حتى أوجد نفسه ما كان موجود سابقاً؟ لو كان موجود قبل أن يكون موجود معقول لكن كان في عدم قبله كيف كان معدوما ثم صار موجودا إذا قلت هو أوجد نفسه معناها الموجد موجود قبل الشيء الذي هذا أي شيء مستحيل عقلا في مثال آخر يضربوه كمان واضح فكلمة ضرب مثلا إلى ست قاليد باللغة ما في غيرهم بربة وربضة وبرضة وضبرة وربضة وبدرة يعني الحروف هذه حط الضاد أول والراء والب بعدين حط الضاب براء حط الراء ضاب ب حط الراء ضاب وهكذا ست تقاليب يستحيل عقلا أن توجد احتمالا سابعا مستحيل ست احتمالات ست تقاليب فيه هذا المستحيل الوجود طبعا في الدروس القادمة سوف نضرب أنثلة كثيرة وسوف نصل إلى جوهر الموضوع الآن كمقدمات لا نزال نحن بقي علينا تحدثنا عن جائز الوجود وعن و و مستحيل الوجود بقي علينا واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود يعني وجوبه واجب وجوده واجب ينحصر وجوب الوجود في الخالق جل وعلا وفي صفاته العالية. يعني العقل لا يقبل هذا الكون من دون و... من دون خالق. فوجوده واجب ليس مستحيلا وليس ممكنا واجب واجب الوجود. وقد قام يعني أوضح من ذلك. هلأ أنت بتشاهد هالمسجل؟ ما في قوة في الأرض تقنعك أن الحالة صارت في مهندسين شركة عمره 30 أربعين سنة هناك 200 مهندس بحوث يومية تحسينات إضافات حتى صارت شوف سيارة لا بد لها من مصنع كل شيء لا بد له من خالق وكل منظم لا بد له من منظم يعني أوضح مثال كان في مآلم خشب قديما مقطوعا من خشب لو جئت بقطعة حطب وضعتها على الطاولة كم سنة أو كم شهر أو كم قرن تنقلب هذه القطعة من الحطب إلى مقلن؟ الجواب ولو بقيت مليار مليار سنة يبقى الحطب حصباً إلى أن تأتي يد وتصنعها إذن كل فنعة لا بد لها من صانع كل منظم لا بد له من منظم كل شيء لا بد له من خالق الآن إذا اقترن النظام مع الحركة لا بد له من مسير إذا كان لقيت سيارة واقفة تصوراً تنتقل للمعمل تصور معمال مساحته 110 ألاف دنم قسم للحديد قسم للتجميع خط سير قسم للعجلات قسم للأجهزة الكهربائية قسم للمحرك مكان إدارة, إدارة. مكان تجريب مكان خبرات مكان بحوث خط سير، تجميع الأدوات سمعت السير فيها شيء مين بعرف كم أضع في السيارة مجموعة الأضع يعني رقم كبير مليار قلم يعني أعداد كثيرة جدا فكل عدد له مستودع وإله تصميمه وإله يعني تنفيذ دقيق هاي السيارة لابد لها من صانع لكنك إذا رأيت سيارة تسير في الطريق بحكمي الإشارة حمراء وأسد طفل مر أمامه أطلق البوق السائق عند الإنعطاف سرعة خصف في حفرة حادت عنها أنت قاعد بمكان عالي ماذا تحكم أن في هذه السيارة سائق لا يمكن حركة مع نظام لأنه. نظام فقط بده خال صانع أما حركة ونظام بده مسير لا يمكن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني الأرض ماشي على على خط صير دقيق جدا لا تحيد عنه قيد أنمله من الذي يمسكها أن تزول هو الله سبحانه وتعالى إن الله الآن إذا كان قطار خرج عن سكته وقاطرة حديثة كبيرة جدا وزن مثلا في أوزان كبيرة أربعين طن خمسين طن وزن المقطرة في الحديث، فإذا خرجت عن السكة تحتاج إلى رافعات ضخمة جداً كي تعيدها إلى السكة، فهذه الأرض لو أنها خرجت عن مسارها، من الذي يستطيع أن يعيدها إلى مسارها؟ الله سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إنزال تاه، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني من يستطيع؟ أن يمسكها من بعده الله سبحانه وتعالى فينحصر وجوب الوجود في الخالق جل وعلا وفي صفاته العلية وقد قام الدليل العقلي على أن وجود الخالق العظيم واجب وأنه يستحيل عدمه لأن العقل لا يجيز بحال أن يكون العدم هو أصل الوجود يعني لا شيء من لا شيء أبداً كل شيء من كل شيء لا شيء من لا شيء إذ لو كان الأصل العدم لست أن يتحول العدم إلى وجود بما فيه من ذوات وصفات وقوى وهذا كله له تفصيلات دقيقة جداً نأخذها في مكانها حين الحديث عن أسماء الله الحسنى وعن أولى أسمائه وهو أنه موجود هذا كله عن الأحكام العقلية جائز الوجود مستحيل الوجود واجب الوجود واجب الوجود الله سبحانه وتعالى والكون كله جائز الوجود وهناك قواعد مستحيلة الوجود كأن يكون الجزء أكبر من الكل والشيء ونقيضه والشيء وعدمه تحدثنا عنها الآن في عن الأحكام العادية يعني أنت من خلال حياتك اليومية لفت أن النار تحرق فإذا حكمت على النار بأنها تحرق هذا حكم عادي وليس حكما عقليا حكم عادي مستنبط من التجربة فأحكام البشر هذا الميت لن يعود حكم عادي هذا البحر لن ينقلب إلى يبس حكم عادي هذه النار لابد من أن تحرق حكم عادي هذه الأحكام العادية مستنبطة من التجربة لكن الأحكام العقلية مستنبطة من بنية العقل في الأمور العادية نحكم على الشيء بحسب العادة لا بحسب المنطق فهناك أشياء مستحيلة مستحيلة في حكم العادة لا في حكم العقل يعني مستحيل أن يعود الميت حيا مستحيلة هذه في حكم العادة لكن لو أن النبي بإذن الله لمس الميت فعاد ينطق هذا ممكن في حكم العقل مستحيل في حكم العادة وهناك واجب في حكم العادة وهو ضد المستحيل يعني حينما تعطف هذا الكأس يندلق الماء على الطاولة هذا واجب في حكم العادة لكن ممكن ما يندلق عقلا فموضوع العادة نحن كل حياتنا اليوم من مؤخوذة فممكن غير ممكن، واجب، مستحيل هذه بحكم العادة، ولكنك إذا, إذا تلوت كتاب الله وقرأت قوله تعالى ويحيي الموتى بإذن الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يا سارية الجبل الجبل هذه ممكن كلها أشياء ممكن عقلا ولكنها في حكم العادة مألوفة مستحيلة. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى موضوع آخر هو أن في حياة كل منا أسئلة كبرى ملحة جدا الإنسان حيال هذه الأسئلة إما أن يستغني عن الإجابة عنها فيعيش حائرا ضائعا مترددا طلقا وإما أن يبقى حائرا في الإجابة عنها أن تشغله وإما أن يعرف الجواب فيفعله بحياته وأخلاقه. يعني سؤال لماذا خلقني الله عز وجل هذا أكبر سؤال لماذا أنت مخلوق؟ تعود المجلس علم تعرف لماذا أنت مخلوق؟ تعود معنا في سهرة سبحان الله الله خلقنا للعزاب. بالله كمان سبحان الله. هذا هدف إلهي هذا تخلق للعذاب فقط لك ما في حدا مبصوص سبحان الله كل واحد جاي طامر طمر ما حدا مرتاح لا راحة لإنسان عجيب هذا السؤال المهم لماذا أنت موجود يعني في إنسان بيعمل عمل مهما كان تافه بلا غرض. بلا هدف. أنا حينما أزيح هذا الكأس إله هذا. حينما أقلب هذه الصفح لهدف، مهما بدا لكم العمل تافها لا بد من هدف كبير، وهذا الخالق العظيم خلقنا بلا هدف. أفاحذبت أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان؟ أيترك سدا؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ هذا سؤال أول، سؤال الثاني ما أهم شيء على وجه الأرض؟ شوف الناس والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنس إن ساعةكم لشدة. إذا لو فرضنا بشارع مزدحم صباحا الساعة ثمان عملت حاجز وسألت ألف شخص. أنت لون رايح؟ والله رايح اشتري أنت رايح افرغ بيت أنت رايح مشي معاملت زواج. أنت رايح اقذي فلان أنت رايح اشتري غراب أنت رايح اتحكم أنت رايح تدور جواز سفر بدي يسافر لو سألت ألف إنسان كل واحد ماشي الاتجاه شو قال ما هو أثمن اتجاه في الحياة تجمع مال تعمر بيوت ترفي نفسك، تعمل سياحة حول العالم، يكل لك مورد ضخم جدا، تتزوج أجمل امرأة، يكلك أولاد ثماني أطباء وثمانين همسين أمامك، شو يعني؟ ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ ما هو الهدف شيء؟ وما هو أجدى شيء في الحياة سؤال ثان، شيء ثالث؟ ماذا بعد الموت؟ كل يوم في في أربعين موت إريشان عنده، في شيء حوالي عشر نعوات. والباقي دراويش على المادمة في عشر نعوات على الحيطان هذا لون الراح حكينا اليوم صباحا في بعض البلاد العربية بلاد النفط في عبارة على الجواز تثير لفزعة النفس. تأشيرة خروج بلا عودة خروج بلا عودة بتعرفوا الإنسان حينما يموت بيعطوه تأشيرة خروج بلا عودة خروج بلا عودة تركت البيت طلع بغرفة غرفة إنه له مكتب خاص في بيته مكتب ضخم سيارته على الباب حاجاته الشخصية خزانته في معرض سرّشكات رصيده في البنك حساباته مكتبه بالتجارة ضابير أين هو الآن تحت التراب عطوه تأشيرة خروج بلا عودة فنحن في عنا ثلاث أسئلة أول سؤال لماذا نحن هنا لماذا نحن موجودون على وجه الأرض عبثا لا سدى لا لعب لا لا عبثا ولا سدى ولا لعبا إذا عرفت الهدف الكبير الذي خلقه الله من أجلك فأنت أسعدنا في وإذا عرفت ما هو أسمن في شيء في الأرض قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة يعني محسب حاله أرض غرض يعني كمان يعني والله أخي أنا أهل أرض الله يرحم أيام أول ثلاثين ألف ثلاثة عشرين مليون ضحكت لهون يعني أنت محسب حالك أرض غرض العملية هي ربحان يعني ليس لك إلا ما أكلت ياك صحن الفاصولياء الظهر ما غيره اللي أكلته بالبيت ونص الفاحة إذا كان سألت عندك ألف ألف شيء متعب صحتك إذا كان كتبت أكله ليس لك إلا ما أكلته فأبلي ففأثنيت أو لبست فأبلي أو تصدقت فأبقي وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أصليت عليك الدنيا ترقد فيها رقب الوحش في البرية بفيء قبل الشموس بيجي بعد أنصاف الليالي بروح لا دنيمين بيجي لا دنيمين إلا في أخي شغل العمل عبادة يطفي عليه طابع العباده وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا فلأصلصن عليك الدنيا ترقض فيها رقبا الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مزموما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصد إذا بتقدر تعرف لماذا أنت موجود وما هو أثمن شيء في حياتك وماذا بعد الموت اتهت كل مشاكل ستأث إلي لماذا أنت مخلوق وما هو أثمن شيء لا واحد لك والله ما ادف اجي ليش والله انا مضيف من استحيت منه بنعرف قيمه الدرس عندك قيمه الدرس كله بيعادي ما تستحي من ضيف اخي والله استحيت منه اما اذ كان انت عارفه ليش الله خلقك في الدنيا وهذا المجلس مجلس علم وهذا المجلس يسكن في تعريف في تعريفه بمهمته بالحياه اللي والله اخي في عندي انا مدعو لعسل دفن ترو معي لهم في عنا دعوة على عسل دفن يعني عزيمه فخره خذوا معه فوت هذا هو العشاء شو يعني؟ إذا كان إجاب الضيفة قبل الدرس أعمل له هيك شي مزحة في الضري أجيبه معك على الدرس تكون خلصت أنت من الإحراج وجبته معك على الدرس أما لأدفع سبب ترك الدرس ما بيجوه. لماذا أنت هنا؟ وماذا تفعل هنا؟ وماذا بعد هنا؟ هذه أسئلة ثلاثة لماذا أنت هنا؟ وماذا يجب أن تفعل هنا؟ وماذا بعد هنا؟ إذا تمكنت من أن تعرف إجابة هذه الأسئلة فقد فاعدت في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين إلى بعض ما في إحياء علوم الدين ما سنطول عليك أردنا يوم واحد, واحد جوعان بيأكل صندوشة بالطريق بيقول لك ما بكفيني عشرة يأكل. ما يأكلت ما بكفي عشرة إذا واحد طالب حق بيشعر إنه لازم يكون في عنا يوم عقيدة ويوم إحياء علوم الدين يوم حديث ويوم فقه ويوم لكن سبحان الله الحياة معقدة والوقت ضيق لكن ما تشق نفسي يعني ممكن نقضي درس ممتع جدا بإحياء علوم الدين في في ممكن نقضي درس ممتع جدا في العقيدة فقط إذا درس كله عقيدة درس كله إحياء درس كله فقه درس كله حديث درس كله توحيد درس كله تفسير درس كله آيات كوني لكن يعني أحد العلماء هذا الذي متفون هنا رضي الله عنه حسب أيام حياته أسم عدد أوراق الكتب على أيام حياته فكان قد ألف في كل يوم من حياته منذ أن ولد وحتى مات تسعين صفحة اليوم أجدادنا كان في بركة وقته بركة اليوم عندك مهار، تصلح الغسالة، تصلح الحنفيات وتدفع الكهرباء والفيزياء صراحة مهارة كلياً. كان قديما في بركة بالوقت، فهذا الرجل تسعين صفحة اليوم منذ أن ولد من عند كلمة واع تسعين صفحة إلى أن توفي الله عز وجل هو بعد ما كبر ألة معناها كان يكتب بالأفضل كان يكتب اليوم ترك مئتين وثلاثين مؤلف. نحن ما نعمل نستوعب الكتب ما في عنا وقت نقرأ بس أو نتعلم العلم فكيف الذي ألف الكتب يعني الحياة سمينة جدا سمينة إلى أقصى الحدود فالإنسان يستغل في طاعة الله كله زائل شو أكلنا شربنا لبسنا زيننا بيتنا رحنا سافرنا حد يعني كل هذا بانتهي الموت يضع له حد أما هذه المجالس معرفة الله عز وجل ذكر الله التلاوة القرآن، الدعوة إلى الله خدمة الخلق، الإقبال على الله هذا شيء لا تعرفون قيمته إلا عند ساعة الموت فمن زهدح عن النار وأسخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قيل خل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، أعددت لعباد الصالحين، ما لا عين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر